أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م وإذ ن ق ن ا ل ج ب بهم بقوة ل ظلة فوقهم وظنوا واقع خذوا و كأنه أنه ما آتيناكم ك ا ذ ر ا ما ف ي ه ل ل ع ك م تتقون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 اولئك هم الغافلون ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ي ن ح د و ن في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أ م ة يهدون بالحق وبه يعدلون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 ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون قلنا ل م ل ك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء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 وإذا ل موسوعه تأتهم بآية ق ا ل ا ج ت ب ي النابلسي ق إ م أ ت ع للعلوم ن ربي ه الاسلاميه ربكم ؤ م ن ن و وإذا ا قرأ ق ر ف ا س ش ر ك و الهدى و أ ص شركه دعويه ن غير ربحيه ك ن ذات مضمون خ ي ف ة و و د اجتماعي ل ه ر من القول بالغدو والآصال ولا ك ن ل غ ا ف ن ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم يسألونك الرحمن الرحيم الله الأنفال قل عن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 ز ا د ت ه م إ ي م ا ن س و ع ل ى ر ب ه م ي ت و النابلسي ل ص ل ا ة و م م ا ر ز ق ن ا ه م ي ن ف ق و و أ ل ه لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك لكارهون من من المؤمنين بالحق فريقا يجادلون وإن موسوعه د النابلسي للعلوم ت و الاسلاميه وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اذ ت س ت غ ي ت و ن ربكم فاستجاب لكم أ ن ي ممدكم بالف من ا ل م ل ا ئ ك ة مردفين وما جعله الله إ ل ا بشرى م و س و م ه ا ل ن ا إ ل ا من عند ا ل ل ه إن ا ل ل ه ع ز ي ز ح ك ي م إذ ا ء ا ل ل ع ا س أ م ن ى ك موسوعه ي ا ل ن ا ب ل ى ي للعلوم م أني ا ل ا س ل ا م ن ي ا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء لفضيله الدكتور م ح م و راتب أ ل ن ا ب ل س ي موسوعه م النابلسي ا م ر ف ل م ت ق ت ل و م و ل ك ن ا ل ل ه ق ت ل ه م و م اسماء ي رَمَيْتَ ت إِذْ و ل الله رَمَى وَلِيُبْلِيَ الحسنى م م مِنْهُ ؤ ن ن ي بَلَاءً ا اللَّهَ إِنَّ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ سَمِيعٌ و أ فقد ج ا ء ك موسوعه الفتح إ ن ت و خ ي النابلسي ك م و إ تعودون ن ل ع ل و م فئتكم ئ ش ي ا و ل و وأن كثرت ا ل ل ه مع ا ل م ؤ م ن ي ه يَا موسوعه ا ا ل ن ا ب ل س و للعلوم ه و ا ت ا عَنْهُ ن و أ ت تَسْمَعُونَ الاسلاميه و ا م م و ل و وهم ع ر ض و ن يا ي أ ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا س ت ج ي ب و ا ل ل ل ه و ر س و ل إذا د ع ا ل م ا ي ي ي ح ك م و ا ع ل م و ا أن ا ل ل ه يحول بين ا ل م ر ء و ق ل ب ه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 و ت موسوعه ا م ل ن ا ع ل س ي للعلوم م ا أ ن ا ل ك م و أ و ل ا د ك م فتنة و ي ه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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقنا لو ن ا اسم الله الاول الجزء ا ل س ث ا ء ي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 ث موسوعه ي غ ل ب ن ف ي ن ف ق ن تكون ه ا ثم ل ي م ثم حسرة يغلبون و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إ ل ى جهنم ي ح ش ر و ن ل ي م ي ز ا ل ل ه ا س ل ا ب ي ه م و ي ج ع ل ا ل خ ب ي ث ب ع ع ض ه ل ى بعض ف ي ر ك م ه ج م ي في ع ف ي ج ع ل ه جهنم في أ و ل ئ ك ه م الاسلاميه خ ر و ن ق ن يغفر لهم سلف يغفر ل ه م ما قد س ل ف و إ ي ع و د ه النابلسي ل ا ت ل و م الاسلاميه فإن موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي للعلوم الاسلاميه